بسم الله الرحمن الرحيم. وين لكم له مزة نمزة الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله أخلده كلا لي بذن نف حطمه وما أدراك من حطمه نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصده في عمد That da, da.